بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا فاستقيموا اليه واستغفروا وَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قل أئنكم لتكفرون بالنبي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رب فيها وقدر فيها اقواتها في امبات ايام في امبات ايام سوى السالين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعا